وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا, فقالوا إنا إليكم مرسلون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 لئن لم تنتهوا لنرجمننكم ولا يمسننكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ا ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون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 أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّدْ لَا تُغْنِ عني, عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قيل دخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المفرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين،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 وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن غرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون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 voi luoja, لَقَمَسْنَا على lupaus, lupaus, lupaus, lupaus, lupaus, lupaus, lupaus, lupaus, lupaus, lupaus, lupaus, lupaus, lupaus, lupaus, lupaus, lupaus, يَرَوْنَهُ نَكِسَهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ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 واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قَوْلُهُمْ إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو قصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول